وأنه تعالى جَدُّ رَبِّنَا ما اتخذ وَلَا ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال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 به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن تحروا رشدا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حِطَابًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا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 قُل إِنَّ ادْرِي يَا قَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِرْسَلًا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ مَنْ قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا